تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَمْنًا أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيُطْمَئِنَّ بِمَا أَعْطَيْتَهُنَّ 119. أتيتهن كلهن 110. والله يعلم ما في قلوبكم 111. وكان الله عليما حليما 112. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن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 لا اطعم من غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانتشوا ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذين النبي فيستحي منكم 112. والله لا يستحي من الحق 113. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 114. ذلكم وقلوبهن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 إِتُ بِدُ شيءَيْ أَوْ تُخفُوه فَإِن اللهَّهَ كَانَ بِكُلِّ شيءَيْء النَّالِيمَا ل جُنَاحَ عَلَي إِ فِي أَبَائِهِ وَلَا أَنَّائِهِم وَلَا إِخوَالِهِم وَلَا وَآبَاءَ أَبْنَائِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَعَنِ نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ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 119. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 110. وكان الله غفورا رحيما